ب و ك ت و 86. س ت وثمانون. ستة وثمانون. كم تام؟ أديت كان. 2. أسئلة الماضي اثنين. أسئلة الماضي اثنين. نكتاي سنناي أي تربطة عنق قد لبست. أي ر ب ط ة عنق قد لبست. كن خرط كنّيّة. أي س ي ا ر ة قد اشتريت. أي سيارة قد اشتريت. كن دار ا ب ننسر حيم شباب ناي. أي ج ر ي د ة قد ا ش ت ر ك ت بها. أي جريدة؟ قد اشتركت بها. كنّيَيْنَ. من رأيت؟ من رأيت؟ كنّيَيْنَ. من قابلت؟ من قابلت؟ كنّيَيْنَ. من الذي ت ع ر ف ت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ كن ت ُ ن َّ ن ك ي م ُ و ن متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ كن رام تَنْتَعَمَرَي. متى بدأت؟ متى بدأت؟ كن سَتَنْتَعَمَرَي. متى انتهيت؟ متى ا อ ت ه ي ت ทำไมคุณถึงตื ا أ ่นนอนไมคุณถึงตื่นนอนทำไมคุณถึงตื่นนอนทำไมคุณทำไมคุณถึงนไมคุณถึง่นอคงตทำไถึ ا ตื่ไมคุณถึงนท่ไมคุณถึงนถ่ทง่ถท่ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ كنت มาจาก أي؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ كنت ไป أ ما؟ إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ ك ن ب ไป ي و ت ِ ي أي ما؟ أين كنت؟ ي ن كنت؟ كنت بيش و วใคร ما؟ من ساعد؟ من ساعدت؟ كنت ك ي ّ ن ت م ن كتبت؟ إلى من كتبت؟ كنت ع ب ك ر من جاوبت؟ من جاوبت؟